وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هذا ووجوبا نحو أي ما تدعون والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا ثم قال وقد يتقدم على العامل جوازا هو الان يتحدث عن المفعول به كما مضى بعد ان بين جواز تاخيره ووجوب تقديمه قال وقد يتقدم على العامل ويقصد العامل هنا انه يتقدم على الفعل مضى بيان حكم تقدم المفعول على الفاعل وجوبا وجوازا ورأينا هذا والآن سنرى أحوال تقدم المفعول على كل من الفعل والفاعل معا على الفعل والفاعل معا صرنا في هذا وذكرنا أن الفعل يليه الفاعل ويليه ماذا المفعول به هذا المفعول به من حيث الموضع له كم من موضع ثلاثه موضع الموضع الاول وهو الموضع الاصلي ان يتاخر على الفعل والفاعل الموضع الثاني وهو أن يتوسط بين الفعل والفاعل وهذا يسمى تقدمه تقدم يسمى تقدمه على الفاعل واضح الموضع الثالث أن يتقدم عليهما معا وكل موضع للمفعول به له حكمان الجواز والوجوب فالموضع الأول وهو الموضع الأصلي أن يتأخر على الفعل والفاعل معا في حكمان وجوب التأخر عليهما وجواز الأمر الموضع الثاني وهو أن يتوسط بين الفعل والفاعل كذلك له حكمان وجوب أو جواز الأمر ووجوب أو وجوبه هذا الموضع الثالث وهو ان يتقدم عليهما جميعا كذلك له حكمان الجواز والوجوب الجواز قال رحمه الله وقد يتقدم على على العامل جوازا نحو فريقا هدى يتقدم المفعول على الفعل نحو فريقا هدى هذا يقاعد له النحات, بق أو النحات بقولهم إذا لم اذا لم هم يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا اذا لم يكن ما يوجبه يعني اذا لم يوجد ما يوجب التقدم او ما يوجب التاخر واضح راينا من قبل ان المفعول قد يكون هنا وتاخر إذا كان يجب أن يتأخر هل يجوز له أن يتقدم؟ الجواب لا إذا كان يجب أن يتوسط بين الفعل والفاعل هل يجوز له أن يتأخر عليهما؟ لا يجوز إذا لم يكن هناك مانع من تقدم الفاء المفعول على الفعل والفاعل معا نقول ماذا؟ يجوز ماذا أن يتقدم عليهما معا يعني اذا لم يوجد ما يوجب التاخير ماذا فهو او ما يوجب التقديم فهو فهو جائز واضحه المساله واضحه المساله عندنا وجوب التاخير وجوب التاخير هذا التاخير قد يكون هنا قد يكون هناك ووجوب التقديم ان يكون هنا واجب اذا لم يكن هذان الامراني فهو ماذا يجوز ماذا ان ان يتقدم عليهما معا مثال اكل زيد تفاحة او التفاحه أو نحوها. كتب زيد الدرس تقول هنا هل يجب أن يتاخر المفعول هنا هل يوجد ما يوجب أن يتاخر المفعول هنا الجواب لا يوجد هل يوجد ما يوجب أن يتقدم المفعول على الفاعل على الفاعل الجواب لا يوجد، إذن ماذا نقول؟ يجوز أن يتقدم عليه، فنقول التفاحة أكل زيد، أو الدرس كتب زيد، واضح؟ لماذا لا يوجد ما ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير؟ فجاز أن يتقدم عليهما وهذا المثال هنا يجوز أن نقول اكل التفاحه زيد وأكل زيد التفاحة والتفاحة أكل زيد كل هذا جائز قال المصنف ومنه قوله تعالى فريقا هدا فريقا هدا إذن هدا فريقا أصل الكلام طبعا في غير القرآن هدا ماذا فريقا هذا فريقا نقول هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو ويعدل الله فريقا مفعول به منصوب وعلامه الفتح الظاهر على اخره هنا فعل مستتر وبالتالي لا نتحدث عن حكم تقدم المفعول على على الفاعل يبقى ماذا حكم المفعول بالنسبه للفعلي فنقول يجوز هنا لماذا لا يوجد ما يمنع ما عفوا لا يوجد ما يوجب التاخير هل هنا التاخير واجب لا ليس واجبا لا يوجد لو نظرنا في المساله السابقه لا نجد هذه الشروط هو توفرت هل يوجد ما يوجب التقديم على فعلي لا يوجد فنقول هنا يجوز يجوز الامر يجوز فريقا هذا وهدا فريقا في غير القران واضح مثل مصنف رحمه الله بهذا بهذه الايه ها كذلك وكلام العرب كثير في هذا الدرس هي أن يتقدم المفعول على الفعل هو الفاعل معك ها اما قال ووجوبا نحو أيما ما تدعو ووجوبا ها هذا خط نعم الان تقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا تقدم المفعول او المفعول عفوا على الفعل والفا... والفاعل معا وجوبا اذن ان ياتي هو هو الاول متى يتقدم الفعل او المفعول على الفعل والفاعل معا المصنف لم يدخل القاعده انما ضرب مثالا قال نحو ايا ما تدعو نعم اذا كان ضميرا منفصلا من يزيد طيب ان يكون من اسماء الصدر وهو الموافق لما ذكر او لما مثل المصنف المصنف مثل بقوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ايا ما تدعو اين وجه الاستشهاد او عفوا اين محل الشاهد هذا الشاهد اين محله اين المفعول به هو ايا مضت معنا هذه الايه في, في اسماء الشر ها نعم اين المفعول هنا هو ايا ايا مفعول به منصوب ولا شك أنه مقدم وجوبا لما لأن المصنف مثل به في هذا الباب واضح الان يعني اذا كنت لا اعرف القاعده ولا اعرف شيئا بما المصنف مثل بهذه الايه وانا اعلم أن هذا فقط هو المفعول به في هذا الباب في وجوب تقدم مفعول به فاقول أي مفعول به مقدم وجوبا مقدم على ماذا على الفاعل نقول لا على الفعل والفاعل واذا تقدم المفعول على الفعل فبالضروره يتقدم على على الفاعل لانه لا يجوز للفاعل أن يتقدم على الفعل إذن أي مفعول به اين فعله يدعو ندعو عفوا هذا الفعل ها ايما تدعو تدعو الا تتذكرون اعراب هذه الايه في الابواب الماضيه السابقه ها نقول ايما فعل مفعول به منصوب وانصبه اين نصبه الفتحه الظاهره على اخره واضح الفتحه الظاهره على اخره وما لا ليس وصولته ها ها لا ما حكم ما إعرابه ما زائد نعم صله صله او مقحم حرف مقحم زائد لا محل له من إعراب زائد للتوكيد اذا زيد كما هو جمهور لا يمنعون ذكر الزيادة في القرآن الكريم وهذا ليس معناه الاستغناء عنه وإنما من حيث الإعراب هذا مصطلح إعرابي واضح فنمح لهم الإعراب حرف زائد للتوكيد لتوكيد المعنى فو. وما من الحروف التي تزاد ما من الحروف التي تزاد هم. إذن فنقول أيا مفعول به منصوب ونصب الفتح الظهر على آخره أيا قلت له قبل قريب ذكرنا هذه الأية في أسماء الشرط أي اسم الشرط هنا؟ بما ان ذكرت في اسماء الشرط فاين اسم الشرط هنا أيه هو في حد ذاته هذا مفعول به اسم شرط واضح فنقول اسم شرط هذا اسم شرط واضح مفعول به منصوب ونصفه الفتحه الظاهره على اخره اسم الشرط ما حكمه ما, ما عمله يجزم فعلين اين الفعل الأول؟ تدعو اين الفعل الثاني لا يوجد لما لان جواب الشرط جمله اسميه هذا هو جواب الشرط أيما تدعو فله الاسماء الحسنى واذا كان جواب الشرط جمله اسميه يجب ان يقترن بالفعل على قول الجمهور يجب ان يقترن جواب الشرط اذا وقع جمله اسميه يجب ان يقترن بالفعل واضح هذه الفاء الرابطة للشرط مع جوابه اذا كان فقط جمله اسميه إذن فنقول ما زائده تدعو فعل مضارع مجزوم بمن باي نعم مجزوم ما, ما جزمه حذف النون لانه من, من الافعال خمسة اصله تدعونا اصله تدعونا طبعا الالف الفارقه هذه ليست موجوده في المصحف في رسم المصحف أظن ليست موجودة في رسم المصحف فهم ولهذا هذه الألف الفارقة هذه التي تأتي بعد الواو الجماعه تأتي موجودة في المصحف نعم إذن في بعض الأفعال لا توجد هي تفرق بين الواو التي هي والواو التي هي لأصلة الفعل فنقول تدعو في مضارع منزوم بأي وجزمه حذب النون لأنه من الأفعال خمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لاحظوا ان اي نصب بالفعل تدعو فهو مفعول به له مفعول به لمن ايو لمن للفعل تدعو وتدعو من جزمه ايو فهذا عمل في هذا الجزم وهذا عمل في هذا النصب مفهوم اذا تدعو فله الفاعل رابطه لجواب الشرط له دار مجروم متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن الاسماء مبتدا مؤخر مرفوع رفعه الضمه الظاهره عليه وقد مضى على معنا ان هذا من التاخير الجائز فهذا خبر متقدم جوازا وهذا مبتدا مؤخر جواز إذن هذا المثال الاول مثال اخر امم في تقدم المفعول وجوبا هذا الموضع الاول هذا الموضع الأول إذا كان المفعول من أسماء الصدارة ما أسماء الصدارة أسماء الشرطي أسماء الاستفهام أسماء الشرطي أسماء الاستفهام واضح أسماء الاستفهام أي آيات الله فأي آيات الله تنكره فاي ايات الله تنكرون اي مفعول به مقدم وجوبا لانه من اسماء ما هذا الان لانه من اسماء الاستفهام اياتي مضاف اليه مجرور وجره الكسر الظاهر على آخره الله كذلك also in addition to كسر thinking على it, his attachment Christmas will perdu it till it to the end. Are they respected? Were they respected or respected or suffered? Therefore, a proud been, ساعد زيد عمرا من يعرف ساعد زيد عمرا بسرعه فعل مبني على الفتح فاعل مرفوع مفعول ضمه عمرا مفعول به منصوب طيب عمرا ساعد زيد من يعرف عمرا فعل مقدم جوازا ساعد ماضي زيد فاعل طيب عمرا ساعده عمرا ساعده زيد سأكلف الشر للشكل ويقول عمرا عمرا ساعده زيد هنا هذا الفعل هنا ساعد هنا هكذا عمرا ساعد زيد سا... قلنا عمرا مفعول به لساعد لأن ساعد لم يشتغل ليس له مفعول هنا ساعد في هذا المثال الأول عمرا ساعد زيد ساعد هل له مفعول لا فنقول مفعول مفعوله الذي تقدم أما هنا عمرا ساعد هو أين مفعول ساعد هو الها وبالتالي لا يلقى ان نقول عمر مفعول به لساعده لماذا؟ لأن ساعد ماذا؟ اكتفى بمفعوله استوفى مفعوله فيقول عمر هنا ماذا يقول؟ يقول مبتدا طبعا حينما نخبر قليلا سنقول إنه يجوز به الوجهان مبتدا ومفعول به هذا فقط تمهيد لما سأذكره من تساعد اساعد او من تكرم اكرم ها من اسم شرط من تساعد تساعد من تكرم اكرم من تضرب اضرب كيف نعرب من هنا مم. مبني على السفوح في محلها رفع مبتدا ليه لماذا هل تساعد له مفعول هنا No.... So we say? A sole sole, is to labor. تساعد sole sole to maximizefare, now to maximize.... Because it is useful then, to maximize the pain With who kissed hisilizates? Where is the concern? The areas هنا من أعرفت ما مفعول به مقدم الجبل لو قلنا من تساعده مساعده فنقول في من مبتدا. لماذا لا تكون مفعولا به لأن الفعل تساعد قد استوفى مفعوله استوفى مفعوله فلا يكون له مفعولا لأنه يتعدى إلى مفعول واحد فقط يتعدى إلى إلى واضح إذن هذا فقط تذكير بما قد مضى من حقك إذن يتقدم المفعول وجوبا على الفعل وفعل إذا كان من اسماء الصدارة الموضع الثاني لم يذكره المصنف لم يمثل له ماذا نقول فيه؟ متى يتقدم المفعول على الفعل وجوبا إذا كان من يقول لنا القاعدة؟ من حضر الدرس موضع الثاني لا أحد. لا. إذا كان ضميرا منفصلا، لو لو تأخر لا لا اتصل. لو تأخر لا اتصل بالثال. هم؟ ماذا قلت؟ يوجد في هذا لا يوجد في الشرح. لا علينا نحن لسنا ملزمين بمثل إذن هذا موضع آخر يتقدم فيه الفاعل المفعول هذا وجوبا منه قوله تعالى من يكمل إياك نعبد إذن إياك نعبد من يعرف؟ إياك نعبد وإياك نستعين <تصفيق> هذا ليس مضافة لي. ليس جزء <تصفيق> لا محل علمها وال, وال, وال حتى تخرج من ال من هذه الاشكالات هذا كله اجعله ضميرا اياك نعم اياك ضمير وكف الله من الشرطك اياك ضمير مبني على الفتح في محل نصر مفعول به طبعا اياك واخواتها دائما في محل نصب ايا يا ايانا اياك اياتي اياكما اياكم اياكن اياه اياهها اياهما اياهم اياهن كلها دائما في محل نصب ابحث عن محلها من النصب فقط وأنا ونحن وأنت, وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهم وهما وهن في محل رفع إلا في حالة قليلة واضح دائما العصل فيها النصب الأخرى فيها الرفع اياك نعبد أنا أعلم أن إياه في محل نصب فأبحث عنها فأجد أن هذا الفعل نعبد يحتاج إلى مفعول به لكن لم يستوفيه فيه فنقول هنا إياك فعل... ضمير متصل من يعبد في محل نصب مفعول به هذا المفعول تقدموه هنا واجب أم جائز؟ الجواب درسنا في حصة نحو أن إذا كان ضميرا منفصلا لو, لو تأخر هذا الضمير هنا إلى موضعه لا اتصل بالفعل هل يجوز أن نقول نعبد اياك أو نقول نعبدك نقول نعبدك لو فرضا أتينا بالضمير إياه إلى هنا إلى موضعه الذي هو بعد الفعل واضح بعد الفعل والفاعل فنجعله هنا هل يبقى كما هو يبقى منفصلا لا يصير ماذا يصير منفصلا فنقول نعبدك مفهوم نعبدك فهذا الموضع هنا ماذا نقول تأخر وجوبا تأخر ماذا وجوبا فنقول اياك مفعول به مقدم وجوبا عفوا تقدم وجوبا مقدم ماذا وجوبا لماذا لو سألت لماذا تقول لأنه لو تأخر لتصل بالفعل أي لصار ضميرا متصلا بالفعل فإذا كان المفعول من هذا النوع فنقول إن تقدمه واجب على الفعل والفاعل معا أو تقول إياه أضرب، إياه أضرب، إياه أضرب. لو أخمنا الفاء المفعول به، ماذا يصير؟ أضربه، أضربه. فهنا لو تأخرنا تصل، صار ضريرا متصلاً. فهنا يجب أن يتقدم ماذا؟ المفعول. إذا عندنا ماذا؟ موضعان نقول فيهما إن المفعول يتقدم وجوبا على الفعل والفاعل ذكر المصنف رحمه الله موضعا ثم قال نعم إذا كان الفعل نعم أو بئس فالفاعل إما معرف بألي الجنسية نحو نعم العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولا نعمة دار المتقين أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا إذن هذا بيان لأحكام أخرى للفاعل هذا الفاعل إذا كان فعله أو العامل فيه نعمة أو بئس فله بعض الخصائص واضح؟ إذا كان الفاعل او اذا كان فعل الفاعل نعمه وبئس فله بعض الخصائص قال المصنف رحمه الله اذا كان الفعل نعمه وبئسا وطبعا نعمه وبئس فعلان جامدان يؤتي بهما انشائي المدح والذم اصلهما طبعا افعال ماضي افعلان ماضية. إذن قال فالفاعل اما وذكرنا ثلاثة ثلاثه ثلاثه امور الامر الاول أن يكون معرفا بأل الجنسية. الأمر الثاني أن يكون مضافا لما فيه ال الجنسية الأمر الثالث أن يكون ضميرا مستترا واجب الاستتار واجب الاستتار مفسر بتمييز مطابق للمحصوص بالمدح أو بالذنب الأول طبعا إذا كان الفعل هو نعمة مبئسة فالفاعل إما أن يكون من الحال الأولى أو من الثانية أو من الثالث الأولى أن يكون معرفا أن يكون معرفا بـ الجنسية المعروفة الجنسية أي التي تفيد العموم لا تفيد التعريف الجنسية أي جنس ما دخلت عليه وهذه تفيد العموم كالتي في قول تعالى الحمد لله رب العالمين و في قول تعالى نعم العبد الى اخره و في قول تعالى ان الانسان الانسان اي جنس الانسان جنس الانسان فكل انسان داخل في هذه الايه قال المصنف نعم العبد نعم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ننظر الان في فعلها نحن نعلم وقرانا ودرسنا أن فعل او عفوا ان فاعل الفعل نعمه ماذا له خصائص فاما ان يكون معرفا بال الجنسية وهذا منها ال الجنسيه هذه ال التي دخلت نعم العبد نعم الرجل هل حينما نقول نعم العبد ونعم الرجل يدخل فيه زيد دون عمر لو قلت لك نعم العبد، ها؟ كل من يدخل كل ما أو كل شيء داخل فيما دخلت عليه ماذا؟ هو تفيد هذا؟ نعم العبد، فكل إنسان كل عبد داخل في هذا في هذا المثل، واضح؟ نعم العبد. زيد او محمد او ايوب او نحوها واضح الان هنا ياتي ماذا التخصيص نعمل عبد زيد ونقول محمد صلى الله عليه وسلم نعمل عبد محمد فهنا الفاعل هو ماذا العبد اين المخصوص بالمدح محمد واضح الان هذا السلام مخصوص بالمدح هذا فعل المدح وهذا فاعله وهذا المخصوص بالمدح بئس العبد ابو جهل او فرعون هو ماذا المخصوص بالذم فإذا كان الفعل هو نعمه فالفاعل له ماذا اما ان يكون معرفا بالالف وهذه ألف الجنسيه حقا لا بالتعريف تفيد العموم وقد مضى معنا في جذب المبتدا والخبر في الروابط الرابط الجملة, الجمله الخبر بالمبتدا منها العموم في قول المصنف رحمه الله ومنها العموم في قوله نعم العبد نعم الرجل او نحو هذا ثم قال او مضاف لما هي فيه او او نكره مضافه الى الى ما فيه الف ها قال ولا نعمه دار المتقين دار فيها الف ليس فيها الف لكنها مضافه فهي مضاف وما بعدها مضاف اليه مضافه الى الى ما فيه الف المتقين المتقين فيها ماذا فيها الف واضح الان من عنده اشكال في هذا المساله واضحه يعني فاعل مضى معالك المبتدى الخباسة أعربها بعد قليل محمد هنا لها ثلاث أوجه من العرب نعم لها ثلاث أوجه من العرب نعم العبد محمد لها ثلاث أوجه الوجه الأول نعم فعل وفاعل طبعا العبد محمد خبر لمبتدا محذوف وجوبا وهذا المثال يمثل به النحويون في حذف المبتدا وجوبا واضح نعم العبد هو محمد فيقولون خبر لمبتدا محذوب وجوبا الإعراب الثاني أن محمد مبتدى مؤخر والجملة قبله ماذا خبر سنقول محمد نعم العبد تقديم محمد نعم العبد سنقول محمد مبتدى مؤخر ونعمل العبد خبر مقدم الإعراب الثالث وينسب لكيسان وهو قريب كذلك أن محمد بدل من الفاعل في العمل، وهذا في حقيقة أقرب وأسف. هذا فاعل وهذا بدل من الفاعل وبدل مرفوع مرفوع والله اعلم الآن في محل الشهد عندنا نعمة دار المتقين ولا نعمة دار المتقين المتقين هذا فيه الف. أين الفاعل في حقيقة؟ هو دار دار هنا فاعل لنعمة ولكن هل فيها not ليس فيها، But it is ما فيه. what ما فيه it. It is added to what is in it. This is the third question. He said, or added to what is in it, or what is in it. That means the gender of the people in it. So ما هو ان يكون ضميرا مستترا وهذا الستر هنا واجبه وهذا من المواضع التي هي من احكام الفعل كذلك ان يكون ضميرا مستترا بين قوسين واجب الستار مستتر وجوبا لم يذكر المصرف هنا وهذا الضمير مفسر يعني هناك ما يفسره ما يوضحه ما يزيل عنه الابهام مفسر بتمييز بتمييز مطابق للمخصوص بالمدح او بالذم نحو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس في الماضي مبني على الفتح. فاعل هنا طبعا ليس للظالمين لانه جار ومجرور وليس بدلا لانه منصوب فاين الفاعل ولا بد ان يكون مرفوعا لو هنا لاحظنا في هذا المثال نجد بئس للظالمين بدلا لو وجدنا انه ماذا ها بئس البدل بدلا للظالمين بئس للظالمين البدل بدلا واضح فهذا هنا نقول فاعل بئس مستتر وجوبا وجوب تقديره هو فنقول هنا بئس فعل ماضي من الفتح جامد لا محل له من الاعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو هذا الضمير من من يوضحه ويفسره هو هذا التمييز لو لم نذكر تمييز هنا هل يمكن أن نفهم بئس للظالمين واضح لو قلنا مثلا نعمل بئس البدل لا فهمنا أن هناك بدلا بئس العبد لا فهمنا أن العبد هو المذموم. لكن ما المذموم هنا, ما المذموم, هنا؟ المذموم لا يفهم إلا من خلال ماذا؟ هذا التمييز فهذا التمييز أزال الإبهام فعلم فعلمنا أن المذموه هو, هو بدل هو البدل الذي استبدله الظالمون لأنهم استبدلوا ماذا؟ الآخرة بالدنيا استبدلوا المعصيه بالطاعة فهذا ماذا؟ هذا بدل محمود أو مذموم؟ مذموم فذبناهم الله سبحانه وتعالى <تصفيق> بئس البدل لظالمين مذموه او كانه قال بدون الظالمين انا متعلقه بالبدل بئس البدل بدلا بئس العمل عملا واضح الان نعم قضيت أقول أن أنت وأنت وأنت وهذا منها وهذا منها هذا واجب لكن هذا من المواضع الواجبه فهم لماذا واجب لم يعلم عن العرب اظهار الفاعل هنا اجتماع الفاعل مع المميز واضح العب لم يعرف في كلام العرب اجتماع الفاعل أو المخصوص بالذنب بماذا بمميزه للظالمين جار مجرور اللام حرف جر الظالمين اسم مجرور باللام مجره الياء لانه جمع مذكر سالم والجار والمجرور متعلقان ببدلا لأنه لانه مصدر هنا الفاعل قلنا ان ضمير مصطفى الوجوه تقديره هو بئس للظالمين بدلا والتقدير بئس البدل للظالمين بدلا اذن مساله واضحه هذه اذا ماذا قال ب مفسر هذا الضمير هو مفسر عندنا قاعده لكن بالنسبه للمصادر لكن غالبيه تذكر في هذا البحث وكان في باب الاستغراق انه لا يستمع المفسر والمفسر المفسر والمفسر ليس القران مفسر القران والمفسر هو في باب التفسير هنا والعوض والمعوض عنه وهكذا اذا اينا توقفنا نعم أحسن إذن هذا, البدل أو هذا المميز الذي هو بدلا لا بد فيه من شروط لا بد أن يكون مطابقا للفاعل للمخصوص بالذم والمدح ما المخصوص بالذم؟ ما الذي ذم هنا هو البدل الذي دل عليه الضمير هنا واضح الآن هو المخصوص بالذم هل, هل هو مذكر أو مؤنث مذكر جاء المميز مذكر أو جاء تمييز مذكر فالفورم لو كان هذا هل هو مفرد أو مثنى مفرد فجاء هذا مفرد واضح الآن إذن لابد أن يطابق المميز ماذا المقصوف بالمدح والذم ماذا في في التثنيه والجمع والإفراد وفي التعنيث والتفكير نعم لا لا التمييز ملازم للنص. والمخصوص في الغالي يكون ماذا مرفوعا تاخذ مرفوعا فحينما نقول امثله على هذا مثلا من يعطي لها امثله <تصفيق> لم تفتصيح نعمل عبد الله نعمل ايه ايه ايه ايه ايه ايه من الحل اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان هنا التمييز فالفعل يكون محلوف اذا كان في فيه سيقة المدح والذم اذا وجد التمييز فالفعل يحدث من واضح ها ونعمه اذا نأتي بالأفعال واسمعوا الحسناء بأسه بأسه ها بئس عملين لزيت أين المخصوص أين الفاعل ها؟ أين المخصوص بالذنب هنا بئس العملان عملين لزيت لا. فهنا الفاعل مستثب وجوبه وتقدره هما واضح لابد أن يطابق التمييز المخصوص بالمدح او الذم بئس العملان بئس الاعمال اعمالا لزيت لا نقول بئس الاعمال لا نقول بئس الاعمال عملا لزيت لابد من هذا منا من المطابقه بين التمييز والمخصوص بالمدح او او بالذم نقول مثلا نعمة الرجل زيدا اين التمييز هنا يا رجل لا أنا انا اقنعم رجل زيدا لا بد ان يقول التمييز ماذا ها ماذا قلت نعم لا بد من هذا لابد هنا من لا بد ان يقول لك هذا نعم منصوب كذا لكن العباده صحيحه نعم رجل زيدا هل هذا صحيح لي ولي اسالهم اين المثنيز لا؟ يوجد تمييز هنا لا يوجد تمييز هنا هذا،, هذا ماذا ذكرت ان فيه ماذا ثلاث اعرابات لكن اذا وجد التمييز لابد ان يكون مطابقا للمخصوص بالذم والمدح في التانيث والتذكير وفي الافراد والتثنيه و... والجمع كما ذكر المصنف رحمه قال بتمييز اين مثال اول هذا لا يوجد تمييز تمييز هو عملين هو نكره ومنصوب ومصبول يعني انه مثنى لو قلنا نعم عملا لزيد او بئس عملا لزيد نعم نقول عمل هو هو تمييز نعم نعم نعمة زيد نعم نعمة نعمة زيد لا لا تأتي ليش سمع الفاعل والتمييز نعمة زيد ورجل حتى أنت قدم التمييز عن الفاعل كيف يتقدم التمييز عن الفاعل هو نعمة. نعمة رجل زيد نعم هنا فيها نعم نعمة رجلا يتقدم بعد. من زيد يتقدم عليه الادانه ما زال نزيد من عنده اشكال فهمنا مقال المصنف او لا قال الفاعل في نعمه وبئس له ثلاثه احوال الحاله الاولى ان يكون الفاعل معرفا بال الجنسيه الحالة الثانية أن يكون الفاعل مضافا لما فيه الجنسي الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص بالمدح أو بالذنب. المصنف رحمه الله يا محمد قال الفاعل لا يخرج عن هذه الثلاثة اما هذه واما هذه واما هذه واضح المساله فاعل نعمه وباس لا يخرج عن هذه الثلاثة اما ان يكون معرفا بال واما ان يكون مضافا لما فيه ال يعني لا يكون غير هذا واما ان يكون ضميرا مستثيراً مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص بالمدح او او بالذم من الكلام واضح او غيره او اشكال واضح الحمد لله بعد هذا النائب الفاعل المضارع ها ايه نورديه للدرس القادم لا ما ما عندنا العاده عندما الجنسية الجنسيه والمعل التعريفيه المعرفه وغير المعرفه